بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها الأرض وقال الانسان ما لها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 يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم يومئذ الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ومن يعمل مثقال يره